إنك لرسوله والله يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إِنَّهُمْ ساء ما كانوا يعملون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 119. عَلَى على من عند رسول الله حتى ينفضوا 110. ولله خزائن السماوات الْمُنَافِقِينَ ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 ذَقَنَا كُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَادَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فيقول رَبِّ لَوْلَا أخرتني إلى أجل قَرِيبٍ صدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون